لَعَنَنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ ادَّعُونَا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ قَالَ لَهُمُ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ فَأَلْقَوْا فِي بَالِهِمْ وعِصِيّهِمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِكَ تَدَّعُونَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهاروب قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلتوف لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا مقربون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا انِي وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسِلْ فِي الْعَوْنِ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِي إِنَّ هَؤُلَاءِ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِبُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَافِظُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ Quan أب